من لون ذنبه السماء مساء اسماء المسرح التثق في, في يقدم لكم المعظم دون أرضاعة خليل حبيثاً والصحيحة أرضاعة خليلون عن الشفائح وإذبع الألم روحاً ليناً شاناً عمين باسم الأب والأد والروح القدس والإله الراحي الحمين اللي اسبوع جايز ما قلنا هيكون عن اسبوع الالام وعايز اديكو تمهيد بسيط عن هذا الموضوع كيف بدأ تمهيد البشرية لهذا الامر الانسان اخطأ فأصبحت القطية في استخفت الموت ولا بد من الموت القديس الصنافة الرسولي قال إذا لم يموت الإنسان لا يكون الله صادقا ولا يكون الله عادلا مدام أنه موتا تموت إذا لم يموت ولا يكون عادلا لأن يبقى استوى الذي يخطئ والذي لا يخطئ يبقى كان لازم الانسان يموت نتيجة خطيته قال لكن لو ان الانسان مات يبقى دية ضد محبة الله وضد رحمة الله انه مع الشخص على الانسان وأيضا ضد حكمة الله ما الخلق لكي يموت ليه كان من الأفضل أنه لا يخلقه من أنه يخلقه لكي يموت وقال أيضا ده يبقى ضد خرامة الله لأن معركة بين الله والشيطان ويبقى الله خلق الإنسان والشيطان حطم هذا الإنسان والإنسان ذا اللي خلق على سورة الله ستحطم هذه السورة أمام الله نشاء اوه إذن كان لابد من إنقاذ الإنسان وإنقاذ الإنسان ما كانش ممكن إلا عن طريق الفداء، ليه لأن الخطيئة ضد الله والله غير محدود تبقى الخطيئة غير محدودة فلو وضعت كفارة او شجاء عنها يبقى لابد الكفارة تكون غير محدودة ولا يوجد غير محدود الا الله يبقى لابد ان يعصف جسدا ويموت عندي ذاك المعروف كلام لو لي بلاك او رئيس ملايكا قولك لك دو محدود لما ان الحكم جه جد انسان يبقى لازم اللي يموت هو الانسان عشان كذا لما جهد سيد المسيح يموت على الناس كان دايما او في مراحل كثيرة جدا في مواقف كثيرة جدا كان يسمي نفسه ابن الانسان عايدي دخل حلمة ابن الانسان في نظره عشان لما يموت يبقى الانسان هو اللي مات الحكم اتضر ضد انسان يبقى الانسان ماه فبدأ يدخل الحكاية في ذهنه من كل نواشيه يا عمي يعني, يعني وراهم اولا ان الخطيئة بشعة جدا بد تستحق الموت لما انت تسيء الى انسان يبقى في الحقيقة ارتكبت ثلاث خطايا فوقت واحد لما تسيء الى انسان يبقى ارتكبت ثلاث خطايا فوقت واحد ايه هما اخطأت الى هذا الانسان لوحده، واخطأت الى الله اللي الانسان ده ابنه وخلقته واخطأت الى الله لانك قسرت وصياه واتشلت اخطأت الى نفسك لانك بريت نفسك ووضعت نفسك تحت الحب وضعت نفسك تحت الحب أسأت إلى نفس يبقى أسأت إلى غيرك إلى الله إلى نفس عشان كده القطية خاطئة جدا وغفران الله للقطية ليست معناها تنازل عن القطية لأن لو تنازل الله عن القطية وقال له روح مغتورة لي الخطيئات يبقى فين العدل الإلهي محبة الله لا تكون على حساب عدله رحمة الله لا تكون على حساب عدله ليه لان رحمة الله مملوعة عدلاً وعدل ورحمة الله غير منفصلة عن العدل ومحبة الله مملوعة عدلا وغير منفصلة عن العدل يبقى مغسرة الخطايا في معناها المسهوم الياهوشي المضبوط مغسرة الخطايا يعني ان يجسع ثمن الخطايا في الفدية مالهاش معنى ذلك يجسع ثمن الخطية في لكن تنازل عن الخطية لا لو تنازل يبقى له التجسد وله الفداء وبعدين تورينا حاجة تانية اول ما اخطأ الانسان الله عاقبه يعني دي تفهمكو ايه تفهمكو ان محبة الله مش معناها ما فيش عقوبة لانا ساعة لما نيجي احنا نعاقب ناس يقولي حرام وليس يعاقبوهم ضربنا نفسه بعاقب الله الذي خلق الإنسان على صورته الذي منحه الوجود ومنحه أيضا نعمة الخلود إذا مش صح ومنحه أن يكون على صورته ومثاله ومنحه السلطة على كل الكائنات وأنه لتكن خشفكم على كل حيوانات البرية وكل طيور السماء كل الله اللي اعطى الانسان هذا المجد كله اول معصر الانسان اداله عقوبة على طول اداله عقوبة مستعدلة وعقوبة مؤدلة العقوبة المستعدلة المصارفة من الجنة فعند الجنة دي ما عوش في غير الابرار الاسهار للعقوبة المستعجلة وعيفت عقوبة المستعجلة قال له للراجل ان بعد احضرين ان وقال للمرأة بالوجع تحبال ان يبقى خوف والعقوبة المؤدلة هي الهلاك الابدي هي الهلاك الابدي الهلاك الابدي ده حبي يخلصوا منه هل فالإنسان لما قال له موتا تموت يوم تأكل من الشجرة موتا تموت عن الشبس اليوم فعلاً مات الموت الأدبي والروحي أنه فقد الصورة الإلهية وأنه انفصل عن الله ده أول موت يوم تأكل من سبي والحساب المؤجل هو الهلاك الأبد لكن الهلاك الأبد يحب يخلصه منه ففي وصف العقوبة قال إن نسل المرأة يسحق رأس الحزم بنفس العقوق. طبوا مين نفس المرأة اللي صقر رأس الحي؟ ما في ذكر المسيح. لأن كل الناس أخطأوا والحي ما قدروش ي يصحو رأس الحي وفضل الحي رفع رأس العقوق حدش قدر عليه. في نص مور أربعتاشر بيقول الجميع زاق وفسد وأعوذ من الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يبقى عباره الناس للمرح يصحق رأس الحية بنبوء عن المسيح لأن هو الوحيد الذي يسحق رأس الحية يبقى نلاحظ عباره جميله هنا. ايه هي ان وفق العقوبة يوجد بركة ويوجد رجاء في حاجة كيف ربنا وفق ما بيعاقب بيدي امل بيدي رجاء بيدي وعد مفرح بيدي وعد بالخلاص طب بقى لازم يعرف الانسان بفكرة الزبيحة دي يعني واحد يقول مثلا طب ليه المسيح ما خلصت العالم على طول من اول ادب ما كانش حد هيحس بيها ولا هيعرفها ده لازم يعلمهم فكرة الزبيحة دي يفهمها لهم ويعرفهم في الشداء ويفهمها لهم يعرفهم حكاية بدون سبب دم لا تحدث مغفرة لازم يعرفها لهم ولذلك لقيم حكاية الزبيحة من اول الخليطة يجي يقول ان هابيل قدم زبيحة من افكار غنمه ومن سنانه أعرفها من هبيل؟ أعرفها من أبيه آدم محدش قال الوحي هبط على هابيل، هديث وريني التقليد الترديشن وريني التقليد إجاي من أول الخليقة التقليد موجود هابيل أعرف فكرة الزبيحة من أبيه آدم ما كانش فيه وصية بتقول في قدر الزبيحة وآدم عرفها منين من ربنا آدم لما عكل تعرح وخجل من نفسه وحب يغطي نفسه بأوراق الثين ما نفعيش ربنا عمل له اخنصة من جلد طب والجلد ده جهن منين جهن الزبيحة وبقى بدأ اول فكرة تيجي عند ادم ان الخطيئة تعرر الانسان والزبيحة تغطيه لأول فكرة وبعدين ذكت حكاية هديل ان الزبيحة تكون من افضل ما عندك من افضل ما عندك يعني من افضل ما عندك قدم هديل من أبكار غنميه ومن ثمانية أحسن حاجة عنده أقدمها الزبيحة بعدين ربنا فيما بعد أن لهم الزبيحة تكون بلا عيب تكون أفضل ما عندك تبدأوني سواء كانت تستخدمها حيوانية أو بشرية يعني واحد عايز يقدم حد من أولاده يبقى أشيس يقدم أفضل أولاده مش اللي معنش جايب مجموع ولا مش عارف يخش كلية ولا مش نتع في العالم يخش ربنا لا ده أفضل أولاده من أبكار غنمه ومن ثمانه أفضل حاج عنده نشتجه أم ابنها يبقى راهد تقول ده يعني ما يجيز غير الوجب ناتع طويس وهو احنا مش عايزين غير الناس على البالس من أبكار غمانيه ومن سناني أحسن عاجة عندك هي اللي تقدمها الربنا في ماذا ربنا في الكهنوت كان بياخد الأبكار في الأول في تفرر خروب الصفة للتاسر آية واحد واثنين بيقول وقال الرب لموسى قدس ليه كل بكر كل فاتح راحب انه وليه كل بكر كل فاتح راحب جي نفتكرها بعدين لما نقول كلمة ابنها البكر عن العزراء والعزراء راح اتقدم الزبيحة عن ابنها البكر في يوم الاربعين بتاع ولدت كده ماشي فقال تقدم زبيحة عن القطيع دي حاجة. في صفح جم تد وبعدين تكون من الأفكار ومن أفضل ما عندك وبعدين نلاقي أبانا نوح بعد مريش الفلك في تكوينه الصح يقول ايه كتاب وبنى نوح مذبح للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح اه دا الكلام يبقى الزبيحة لابد تكون حاجة طاهرة لذلك نلاقش تسس النوح نوح والفلق عبارة كده ما تمر ويزدهدوه أصابها ربنا قال ايه قال يدخن في الفلق اثنين اثنين ذكر عنه لكن من الحيوانات الطاهرة والطيور الطاهرة يدخل 7 7 كمثل ليه ليه عشان فكرة الذبيح الحيوانات غير الطاهره ما كده اه ذكر وانثى يكونوا نسل على الارض لكن الحيوانات الطاهره اللي بيذبح منها لو خذ ذكر وانثى وذبح منهم واحد يبقى انقرض فخلي منها سبعة سبعة عشان تقدم زبايع زي ما انت عايز يبقى لما تقرب فصة الفل وتلاقوا دخل من الحيوانات التاهرة سبعة سبعة اعرفوا ان ربنا حاصر شكرة الزبيح وفعلا نوح لما راسى الفل اخذ من كل من كل البهائم التاهرة ومن كل الطيور التاهرة واسعد محرقات على المذبح فتنس من رب رائحة الرب يعني إذا لست مرائحة الغبا يعني أهو فكرة الزبيحة أبيكم فكرة تتخشوا فيكم لماذا المحرقات؟ على فكرة زمان في العمد الأديم كانت كلها محرقات اللي يسموها بيرنت أفري كلها محرقات ليه محرقات للزباح هقول لكم ليه المحرقة دي جديحة تدبح والنار تستعل فيها وتظل تستعل فيها الى ان تتحول الى رماد لا يأخذ احد منها شيء لا مقدم الزبيحة يأكل منها ولا اصحابه يأكل منها ولا الكاهي يكل منها كلها لله للنار كلها لله للنار فيه الاله هنا نار آسلة فالنار بتاعة ربنا شأ كل المحرق وكلها لغاية ما تتحول إلا رواق ليه ليه هقول لكم ليه الخطيئة اللي أخطأ بها الإنسان كان لها نتيجتان. كان نتيجة منهم إنها أغضبت قلب الله اللي احنا قسرنا وصياه والنتيجة كان هلاك الإنسان فكان لابد ناخد بالنا من النتيجين دول نستوي فيه نصلح نصالح قلب الله الغابر وإنقاذ الإنسان الهالف فكانت المخرقة اللي كلها تأكلها النار الإلهية رمز إلى مصالحة الله احنا جعلناه فلازم في الأول نصالح عشان كده لما قدم نوح مخرقات في تكون 28 وقال بعد كده واحده عايزين يقول ايه فتنست من رب رائحة الرضا وقال لا اعود اهلت كل بشر هذا عجيب الخطيئة اللي قدت الى الطوفان واهلاف كل بشر بعد كده اول ما جات الزبيحة ربنا تنست برائحة الرضا وقال لا اعود اهلت اي بشر كل بشر وإداهم علامة قرص قزح والكل كل عهد بينه وبينكو انه مش اهلت كل بشر يعني مش اهلت كل بشر عقوبة الصوفان كانت عقوبة اشنا ما هو فيه بشر بيموته الحجج دلوقتي لكن عملية اشنا يموت كل حي كل حي على الارض مات دي خلاص انتهت ربنا ما عدش يعملها تاني فنسم رائحة الرضا من محرقات أبينا نوح تبدأوني أبونا نوح ده يحتاج لدراسة إيه اللي ببركة أبينا نوح حفظت الحياة على الأرض مرة أخر مش موضوع من الوقت أما الحاجة الخاصة بخطايا الانسان فكانت زبيحة الخطية وزبيحة الاسم يعني ايه زبيحة الخطية وزبيحة الاسم يعني كان الانسان الذي يخطأ يجد زبيحة برضو من الحيوانات الطاهرة ويضع ايده عليها ويعترف بخطاياه على رأس الزبيحة امام الكاسم مثل هذه الذبيحه تحمل خطايا وتموت من عنده عمد ده كان القاتل لما بيجيب ذبيحه بيفكر ان هي ايوه لما بيفكر ان عقوبه القاتل يموت فلا بد ان نتيجة القاتل يحصل موت وبعدين بيفكر ان في حد هيموت نيابه عنده اللي هي الضبيحة دي هذا الحيوان البريء الحمل البريء اللي هو جيد وإيه كان وإنه لازم يأكلت بخطائح على راس الضبيحة حسن خطائح تتحط على راس الضبيحة دي وهذا الحيوان يحمل خطائح وبعدين وبعدين يموت عنه ويستك دمه عنه وكل ما يبص للحمل دا اللي يببح ويموت والأيوان كان أصول أنا اللي موت كان زماني أنا اللي موت يلاقي دمه بيصفت يقول كان زمان أنا دم اللي بيصفت وبعدين يعرف إن دمات بالنيادة عنه فهذه المشاعر كان لازم تخش في قلبه في فكره وهو بيقدم ذريح وإنه لازم يعترف بخطيته ويعترف بإنه خاطئ وإن خطيته تستحق الموت وإنه بينقذ من الموت بهذه الفدية يعترف النقاط وإنه يستحق الموت وإن خطاياه بتتحط على رأس الزبيحة وإنه بينقذ من الموت بواسطة هذه الفدية التي تحمل خطاياه وإن الفدية دي الحيوان دا لازم يكون طاهر ومدام هو طاهر يبقى ملهوش خطية لكن هو حامل خطية اهدي بالنسبة للمسيح المسيح لم يكن خاطئاً انما كان حامل خطية حامل خطايا العالم كله عشان كده لما يحنع المعمدان شافوا قال هذا هو حمل الله اللي يحمل خطايا العالم كلنا ترغم من ضلالنا نلزم كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا لذلك لما يجي الكاهن ينسك الأربان ويختار الحمل ينسك الحمل في ايده ويصلي عليه ينته بالسوف ديه هو بيختار الحمل تقول لي يا رب احمل خطيائي على هذا الحمل هذا الحمل اللي هيبقى بر الإشتاريسية هيحمل خطيائنا هيريد خطيائي كلها تتحط في فوقيه شكرة الزبيحة انتشرت أبونا إبراهيم منين ما يمشي كان بيعمل مذبح ويقدم زبائح ومحرقات أبون إسحاق كان بيقدم زبائح ومحرقات أبون يعقوب كان بيقدم زبائح ومحرقات أبون أيوب كان بيقول لعلبني قد أخطأوا ويقدم محرقات على ذاتهم جميعا لعلبني قد أخطأوا إذا بيقدم محرقات عن خطيتهم لكي يتحمل قتياه أنتم تسمعون زبيحة القطية وزبيحة الاسم وواحد يسأل يقول اين فرق بين زبيحة القطية وزبيحة الاسم واحدة منهم كانت عن الخطايا الارادية والثاني كانت عن الخطايا غير الارادية خطايا السهد خطايا الجهل الخطايا اللي أنتم whirring بها اذا عرف بيها يقدم خطيئها ده هنا معنى عادية حتى خطايا السهو حتى خطايا الجفر تحتاج لزبيحة أيوة تحتاج لزبيحة مدام خطية يبقى كسر الوصية الله بجهل من جهل بإرادة من بإرادة أهيكسر الوصية الله فيما محتاج للزبيحة إذا كانت الخطايا بتاع السهو السهل تحتاج لزبيحة أمال اللي بالعمل وبالإرادة وبالإصرار يبقى إيه دموا لاحد يخبر بالهم النفس وكيس اوض لجال في, في ثلاثة ثلاثة اخدثات بتقول حل وقت وصف لنا عن سيئاتنا التي سمعناها بإرادتنا والتي سمعناها بغير إرادتنا التي سعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخصية والظاهرة، المخفية عننا والظاهرة لينا، أو المخفية عنا والظاهرة لنا، كل كل عايز مغفرة، ما فيش خطية ما عايز مخصرة. حتى السهوات حتى الخطايا غير الحياتية، كل دي عايز مغفرة. كان زمان في العهد القديم في حادة اسمها لعنات الناموث لعنات الشريعة كان اللي بيمشي الطريق ربنا بياخد بركات واللي بيخطأ بياخد لعنات الخطيئة كانت نتيجة اللعنة يعني مش بس ننجو من الموت اللي هو حكم القطيئة ده من اللعمة أيضا نتيجة الخطية اللعمة دي اسمعناها أنت من أول خطية أول ما أخطأ آدم ربنا قال له ملعونة الأرض لسببك اللعمة في الأرض لسببنا تنبت لك شوكا محسن الارض ما كانش تنبت شوكا حسن شمسك الكتاب المقدس وتعرى سفر الإطراحة الاول من التكوين ما تلاقيس ابدا الشوك الحسن ده ده من لعنة الارض بقى فيها شوك عشان كده المسيح حمل الشوك فوق رأسه اللي هو بده لعنة في الارض حملها فوق رأس. وما كانش ممكن يتلعن آدم لأن آدم هيجي منه المسيح ولأن لو لعن آدم كل نسله هيلعب شيء لكن بعد كده لما أخطأ قليل ألو ملعون أنسى من الأرض التي فتحت تها لتقبل دم أخيه في نيابك بدء الأنسان وبعدين دك لعنة شبعان وبعدين كثرت اللعنات لدرجة ان اصحاح 28 من سفر التسمية يجب لنا البركات واللعنات يقول ايه اذا سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصياه التي انا اوتيت بها اليوم يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع قبائل الارض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك انتمعتوا الصوت ربنا تأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحق مباركة تكون ثمرة بطنك وصمرة أرضك وصمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك مباركة تكون سلتك ومعجنك مباركة تكون في دخولك ومباركة تكون في خروجك يجعل الرب أعضائك القائمين عليك منهزنين أمامك إلى أخر وبعدين يقول الثاني ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تجد كامل بجميعه سيه وفرعده يأتي عليه جميع هذه اللعنات وتدرك ما لعونا تكون في المدينة وما لعونا تكون في الحق ما لعونا تكون في اللت وميعدمك ما لعونا تكون ثمرة بطنك وثمرة تأرده كلام صعب ومخيف يسيب له اللعنات بيه موجودة موجودة قد مين يحملها عيننا يحملها عيننا المسيح ايه الكلام ده يا رب كلام صعب يحمل جميع هذه اللعنات ويقال عليه ملعون كل من قلت على خسبك اغفزبع القلم تخبلك من مؤتد كل خطيل انت بتعملها وليه عقوبة لعنة اللعنة هيحملها المسيح ليش بس بيحمل الشوك الأرضي دا بيحمل أشواك خطيانا وأشواك تعبياتنا وأشواك اللعنات هو المسيح لما قال من شئت أن تعبر عني هذه الكأس هو كان خالف من الصليب ما كانت خالف لكن يقف أمام الله في موقع الآب أمامنا. امامه في موقف لا في موقف الاعتيان في موقف كل الخطايا واخراطه يصير خطيه من اجلنا دي اللي صعبه الموت صعب والصلب صعب لكن الصعب ياقف موقف انه مؤخذ للاب نائب عن البشرية في حمل كل غضب العدل الالهي كل لعنات الناموس كل حقوبات الخطايا كل ساسمية تمانية وعشرين في يوم الجمعة الكبيرة اشتكر الحاجات دي في إزبوها الألام اشتكر الحاجات دي ومسا بتصلوا بتقول شوك شاكدوهم نمتعوه ونبزمونا بي أماضي ليك القوة والمجد والبركة والعزة والمتعلام ليك البركة واللعنة ببتاعتي أنا ليك العزة ولي أنا الحكم والإدانة ليك المجد وأنا لي العار والخد أنت رب ليك القوة والمجد والبركة أنا آتف وأعتذر أمامك انا اللي كل الهجاب كل ما تقول فوق تتجوم وليك القوة الماجد تشتكر المعطادي انت ليك القوة وانا انا بتاع الضعف انا اللي بعثت امام القطير ليك الماجد وانا ليه الخزي والعار. كل الكلام ده لان المسيح رفع الخطايا عننا لكن مش مجرد عايز تشوف اللحن وبس لا قبل ال... وكما كانت الخطايا تنتخل من الانسان الخاطئ هاشزا خطيانا انتخلت المسيح الخاطئ كان بيحط ايديه كده على رأس الزبيح ما بين كرني الزبيح وإنسان مجموعا قدم زبيحة واحدة كلهم يخطوا وجيهم مرة كل واحد يخط في يده يعطيره بخطيات واحد يخط في يده يعطيره وادع يده على الزبيحة إشارة إلى انتقال الخطيئة منه إلى الزبيحة وإشارة إلى أنه قد قبل هذه الزبيحة لكي تموت نيابة العمل لهذا عندما أخطأ داود وأصبنا ثامن النبي قال أخطأت إلى الرب قال له والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت نعلها من عليك على رأس الزبيحة التي هي المسيح لا تموت ليه لا تموت لأن هناك من يموت عنه من اللي موت عن المسيح؟, المسيح هكذا انت لما تخطو تعترف يجي الاب كهن يحط في ايده على رأسك ويقرالك التحليل انت فرحان انت تسمع كلمة حالله وباركه صحره قدسه تبقى مصطوح لكن ما تعرفت يعني ايه حالله ويعني ايه باركه ويعني ايه قدسه حالله يعني انقل خطيئته للمسيح وقد دسرع انقل خطيئته للمسيح وبركه عن انقل خطيئته للمسيح ففي الحقيقة صلاة التحميل هي صلاة نقل نقل للخطيئة دين عملية نقل فأنت بتعترف كل خطيئة بتعترفيها بتتحط على رأس المسيح كل كلمة الله يحلك معناها خطيتك تحط على رأس المثلج. يبقى معناه إيه كلمة؟ لهذا كان الزبائح كل زبيحة منها. ترمز لشيء في زبيحة المسيح كانت في الأول كلها مخرقات في العهد القديم وأول ما جه موسى ابتدى تنظم فكانت أول زبيحة منظمة كانت زبيحة الفصة وكان الناس بيأكلوا منه غير المخرقات وقال فيه ايه ربنا بخاروق الفصة قال عندما أرى الدم أعبر عنكم الملك المهلك عندما يأتي ويلقى الدم على الأبواب يعبر عنه يقول لك دم دم الفصل حل بحل دم ما تنسى لذلك بنقول في كورنثوس الأولى خمسة سبعة لأن في الصحنة أيضا المسيح قد زبح لأجلنا في ناس بقى كان افرح وانبسط انك انت خلف الأبواب المرشوشة بالدم كل الناس فرحنين ويصلوا ويرقصوا وقولوا مغسولين بالجبن السمين مغسولين بالجبن الكريم لا يا حبيبي تعالى عملية الغسيل بتاع تلبية معناها ايه معناها ان كل الغسيل كل وساخت الغسيل بتاع حلت على المسيح تقعد ترقط وتقول مغسولين الكريم لما الدم الكريم ده حمل خطايا لانت أصلت كل مكسوف وتعبان عشان كده خروف الخصة ده اللي أنقذت من الموت بيقول الكتاب تأكلونه على أعشاب مرة على أعشاب ايه مرة يعني على أعشاب مرة يعني صحيح احنا بنفرح بالخلاص لكن في نفس الوقت نتناول من هذا الخلاص على أعشاب مرة نقول يا رب احنا اللي جبنا لك الحكاية دي بسبب خطياتنا بسبب تعدياتنا بسبب أسمية كل ده انت مست عنه لكن انت تفرح وتنسى المسيح اللي استفى الزمه احنا في أسبوع الألام بيخل الكنيسة كلها بمجللة بالسواد ونحط سو... أقمسة سوداء على الأعمدة ونخط الثواد على حاجات كتيرة هنا ليه لأن بنقول خطيانا احنا هي اللي جابت ألام المسيح بنتذكر ألام المسيح لكن عارفين ان خطيانا هي اللي جابت ألام المسيح فبنحط الثواد ده نقول احنا يا رب أسين أسين احنا متألمين احنا اللي جبنا لك الحاجات دي كلها هو بس صلب جبيراته في رؤوساء الكهنة وشيخ اليهود لأحنا اللي صلبناك بخطيانا لو لخطيانة ما كنتش انت صلب عشان كده احنا بنحط الثوار بنكتكر خطيانة التي صلبت او هتفتكروا لما تخش الكنيسة وتلاقوا اللبس ال ال الثياب السوداء ديه تقولوا ده حداد على المسيح لا يا حبيبي ده السواد الصاد ده تبع خطيانا احنا لآلام المسيح كانت بركه ونعم بيها الخلاص لكن احنا بنحط السواد بسبب خطيانا التي من اجلها صلب رب المجد أنا عايزكم في أسبوع الألام تبتدوا تجهزولوا يوم بيوم إحنا يوم الأربع بكرة الخميسة وحيالنا رب عشنا يوم الجمعة بنسميها جمعة ختام الثوم مع أن الليستة في أمه السمج يقصد بها ختام الصوم يعني ثوم الأربعين المقدسة يعني الأربعين المقدسة خسمت بيوم الجمعة لكن بعد كده يبتدي أسبوع الألام بيتعامل فيه انديل ثلاث نصح المرضى لكل الناس بي الدهنه بالزيت تستعدوا ليها في جثيين طبعاً وتحضروا القباس بي بالزيت بعد كده حد الزعف أحسن أدبيس اللي جاي بيجي حد الزعف تستعدله المسيح كملك في قلوبكم. وتقول له اوصني يا ابن داود اوصني في الاعالي تعالى املك على قلوبنا، ويوم خميس العهد اقدس اداس في السنة كلها اللي ما بيتناولش السنة كلها بيتناول في خميس العهد لان التذكار اول اداس اتعمل في تاريخ البشرية كلها لما المسيح قدم هذا السر لتلاميذ طبعا تكونوا مستعدين مستعدين بالتوبة بالأطراف الاخر وبعدين قداش شبت النور وقداش حفظ العيد برضو الثون ومستعدين له انا بقول لكم قبل اسبوع الالام وقبل ان تكون هذه الخجاتات لشيس استعدوا ليها وكل صنعهم تطايدين وتصبرهم السبب